لصالح الطيبين بعد هذا ألا احد الاخوه يقول لقد عبدت البيعه على السمع والطاعه دون معصيه الذلي ولي امر البلاد اليوم قال انا على من البيعه تكون من الأمر. لا العب المستقيم للمبايع من قبل ال... من قبل اليمين ومن قبل كل شيء فلاه علي... في اعناقنا بيعه وابق علينا السمع والطاعه في غير معصية لا. فإن امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه ولا ننزع يدا من طاعه يعني لا نسمع ولا, ولا نطيع في هذه المعصية ولكن لا نشق عصا الطاعه ولا نخرج عن الجماعه ولا نعلن العصيان وعدم الطاعه بالاعتبار العام من كره من اميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرة مات ميته جاهليه ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحه وان يهديه وان يوفقه وان ييسر له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتنصحه به ونساله سبحانه وتعالى أن يستعمله في الإسلام الاسلام والمسلمين وان ينصر به الإسلام والمسلمين وان يذل به اعداء الدين وان يعزه بطاعه الله وفي طاعه الله وان لا يجعله سببا لاي شر او سوء على البلاد أو العباد والحمد لله